Allah Thank mm -hmm. you. الحمد لله ولك الحمد اذا رضيت فركن الحمد بعد الرضا ان الحمد لله تحمده على ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله ومن يضع الله ورسوله ومن يضع الله ورسوله فقد فاز سوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلم الله وخير الهدي هدي محمد محمد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 يقول لايام وشهور بل يمكن ان يتجاوزها الى سنوات واعوام لانه كل الحديث ولانه ليس بعده حديث ولانه هو اوجب الحديث اوجب الحديث علما بامر القران الكريم اوجب الحديث علما بامر ربنا سبحانه وهو اشرف الحديث خطابا للناس بما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث العلم بل هو اصل العلم كما اخبر الامام ابن قيم رحمه الله وشرف العلم لشرف المعلوم ولما تاهل هذا الحديث قم قل العلم هكذا موصوفون في كتاب ربنا سبحانه لا تدع عندكم علوم الدنيا وانكثروا فنهى كما اخبر ربنا سبحانه يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا فهم يعلمون حقيقه علمهم ليس في العلم الا قصورا هذا كل الحديث لانه الحديث الذي يملا القلب اطمئننا في زمن الريبه والشك في زمن الكذبه التي تطرد على القلوب فكم من قلوب تتقربها وتصبح في حيره وتعيش من الم الشك والريبا حتى من الناس من ينظر لنفسه هذه الساعه ليس ام السؤال الصعب هل انا مؤمن فاي له حديث يملا القلوب بالايمانه الا حديث يرفع من ذكرنا جميعا بل وجهوا اسماءنا في جنبات السماء تتردد فيصعد لنا جره في اعلى العليين لانه الحديث عن طخ با الله خلقوني اذكركم انه اديس الشر الذي يجعل من اسماءنا جميعا تتردد في جنبات السماء ومن يذكرنا انه الله انه الله سبحانه وتعالى الاله العظيم الكريم الحليم السميع البصير واسماؤنا ترددت في جنبات السماء وتعرف الملائكه بنا جميعا فنكون من شرف الذكر ومن شرف المعرفه كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره الله في منعه انه حارس الشرف الحديث الذي يبلو الكوتب منانا حيث يقول هو تعالى ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا الا ذكر الله تطمئن القلوب الا ذكر الله تطمئن قلوب انه حديث القلوب وما اجمل خطاب القلوب الى الكتب وكم تسمع الاذان امثله الابان من كثير الحديث وهو الحديث الذي يملا اذاننا حين شكا حين ريبه حين فكره مره فالى حديث القلب الى القلب وذاك اسمع الحديث واهدى الحديث انه الحديث عن الله واذا هو شرف العلم وليس دونه علم ولا بعده علم بفرض ربنا يقول فعلا أنه لا إله إلا الله وما أمر الجهل على أهله وإن كانوا من كل علم يحملون من شهادة عليا ويحملون من دراسة كبرى إذا كانوا جهلة بأفماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها من أحصرها دخل الجنة هو طريق الجنه اذا نضع اقدامنا عليه علما ذكرا معرفه شرفا انه كل الحديث كما اخبرتكم حديث الاعوام والسنون حديث الشهور والايام كانه لا يكفي الوجود كله لا يكفينا الوجود كله حديثنا ربنا سبحانه وعلما به وهو الذي قال قل لم كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل ان تنفد لما ذربي ولو جئنا بمثله مددا بل يقول في اخرى ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما انه حديد العلم نعم العلم الذي يمنع القلوب يقينا ايمانا ثقة بل هو حديث الاخلاق وان كان الاسر لا يثبت ولكن يبقى معناه ثابتا كما اخرى ابن القيم ان يقول تخلقوا باخلاق الله تخلقوا باخلاق الله فهو حديث الاقتصاد حديث التربية حديث الادب حديث الخلق نعم هذا هو الحديث فلا اثناء نريد من صد الادمى ان نجعلها ترنيمه اطر بالاذان كما في هذه الصفيحه المدويه التي جعلت من اسماء ربنا سبحانه اغنيه يتغنى بها الناس واوشوده تطرب بها الاذان وما تلك غايه العلم باسماءه وانما غايه العلم باسماءه من احصاها من حفظها ويقال ائمتنا احصا اي وعاء اقلا ولذا يقال للرجل العاقل انه ذو حصا يعني ذو فهم ذو عقل ذو معرفه فليكن حديث المعرفه لا حديث الاغاني واحتها فليكن حديث القلوب لا حديث الطرب لا حديث الطرب واه من سوء ايمانيه كبرى جعلت من اسماء ربنا اغنيه وجعلت من اسماء ربنا وشوده وغايه العلم بها لما اخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم من احطاها دخل الجنه احطاها فتهم احطاها بوعيه احطاها فتلق ولد ابن القيم وهو يشعوا في محله يق الجميع يحب الجمال اصون يحب الاب كانه يطالب عباده من وراء اسماءه ان يكون منه سبحانه وتعالى عفوا جمالا ان يكون منه كرما ان يكون منه سبحانه وتعالى حلما وخلقا فهذا هو غايه الحديث ثم يقول اذا حديث التبيح وحديث التخلق فليكن حديث العلم لا حديث الاغنيه والطرب ايها الناس انها اسماء الله الحسنه الحسنه التي تحمل بين جلبادها وفي طياتها كل المعنى الحسن ولا يدطرؤ عليها اي معنى ليس بحسن لان الله سبحانه وتعالى قال سبحانه سبحان الذي اصطرى بعبده سبحانه اي تنزه ربنا سبحانه عن كل نقص ولذا لما قال في كتابه وقال اتخذ الله ولدا أردف بعدها لا يقول سبحانه الله يتنزه عن الولد الله يتنزه عن الولد لا يقول له لا يقول له فليكن حديث العلم رايت رجلا جلس ساعة من الزمان يقول اللهم اني اسالك بانه اشهد انك انت الله الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والذي يسمع ويقول فاز رجل فاز رجل فدعا ربه بما يشير دعا ربه باسمه الاعظم الاسم الذي يخترق الحجب الاسم الذي يخترق الستمى الاسم الذي يعرف طريقه للسماء فينزل بالاجابه العاجله الى عبد مؤمن ورضا قال لقد دعا ربه باسمه الاعظم ها هي الى جرف العلم انه العلم الذي اصنع غايات الدنيا ويحقق امنيات الاخره انه العلم الذي يضوع حاجاتك انه العلم الذي يضوع حاجاتك بين يديك فلست تشقى في طلب ولست تعيش في وجاء امنيه فليكون هذا هو العلم ار العلم الذي قال رجل يوما من السهر اللهم اني اسالك اللهم اني اسالك باني اجهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلت ولم يولت ولم يكن له كفوا أحد فهذا العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله سأل الله هذا فقه فقه هذا سأل ربه فدعى ربه باسمه الآظم وهذا الاسم الذي لدعي الله به أجاب فليكن الحديث حديث التهانيات وحديث الرجاءات ولذا لما صلى رجل بالقم يقرأ في كل ركعه من ركعات الصلاه سوره العلق سوره الاخلاص سورا قران يقراها وما كانت الاخلاص طولا القران الا انها تحمل من اسماء الله الحسنى قل هو الله احد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يطراو رجل دبر كل قراءه ولا يركع دونها ركعه والصحابه يذهبون لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل يقرأ ما لا تقرا انت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل لا يختم ركعه الا الا بسوره الاخلاص يقول قل هو الله احد الله صمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سيقول له شنو شنو هو قلب الخبر عنده بما يفعل قال اني احبها احبها لانها تحمل من صفه ربي احبها لانها تحمل اسم ربي الاعظم فقال لهم اخبروه ان الله احبه ارايت الى العلم العلم الذي اخذته بطاقه حب عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي أحبه إنه الله واذكروا محبة الله لموسى وأرقيت عليك محبة مني تلك المحبة التي لأجلها بها نال الشرط أن اخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى إنني أنا ربك كلمه ربه بالحب وخاطبه من فوق سبعة أرقعة يا قون موسى عليه السلام من دون خلقه هو الكليم وما كان الكليم الا محبوبا القيت عليك محبه مني انه شرف الدنيا والاخره في هذا العلم في هذا العلم الذي قال الله فيه تعلم انه لا اله الا الله في شرف العلم الذي اخبر الله عنه فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أولئك من دون خلقي هم أولو العلم أولئك من دون عبادي هم أولو العلم ولو كان كل الخلق يعلم ولكن أولئك الذين فادوا بالعلم كله لأنهم شهدوا وما يشهدوا إلا علم فلذا كانوا أولي العلم والله تعالى يقول عن أقوام من جهل من كفر من غباء يقول وإذا ذكر الله وحده اجمأت ذات قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فليعود حديث العلم إلى المنادر وإن اليوم مع العلم في اولى دوشه وفي اولى حلقاته والتي ارتضينا لها عنوانا ولله الاسماء الحسنى ليكون الحليم هو اول الاسماء براءة وتعجبون لماذا الحليم واين الاسم الاعظم وهو اولى بمدى حديثي واين اسم العلم الله واسم العلم هو كل ماذا هو كل اسم تضاف اليه الاسماء ولا يضاف الى الاسماء فلا يقال الغفور هو الله ولا يقال الحليم هو الله وانما يقال الله هو الحليم الله هو الغفور لان الله هو الاسم العلم الذي يحمل جميع معاني الاسماء معاني جميع الاسماء فالله هو الغفور الحليم الكريم السميع العليم ولذا لا يقال غفور هو الله لأن هذا أصور في المعنى فاسم الله أوعب معنا وأشمل معنا من الغفور فالله هو الغفور هكذا نقول فلماذا لم يكن الحديث عن الإسم العلم ولماذا لم يكن الحديث عن الإسم الأعظم ولماذا لم يكن الحبيث عن الإسمي الرحمن أو الرحيم وهما أولى وهما المبدأ بسم الله الرحمن die waters اروحين لماذا لم يكن الحليم السمعان عليم البصير وهما اسماء اكبر الله ولا بطل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انما الحليم اقبل انما الحليم اولا والحليم قضا لاننا جميعا نعيش في حلم ربنا سبحانه في الحلم الذي تسوعب به ربنا سبحانه منا قصورا في العباده فكان يحلم علينا طبعا بس الحلم الذي استوعب منا قصورا في الشكر واذا في ايه يقول شكور حليم قصورا في الشكر وهو يمدنا نعم الاسم الذي استوعب منا قصورا في التوبه والاستغفار فلذا فهو الغفور الحليم سبحانه وتعالى نعم فواقعنا اخوه الاسلام هو واقع الحلم واقع الحلم الذي اقول ما قال رب العالمين من فوق سبع 아ركاء ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذرفه لولا حلمه لما كنا جميعا نتنفس هذه الساعه لولا حلمه لما كنا جميعا نطمع نطعم فنملؤه نعم يا بطونا من اطايب طعامه لولا علمه لما كنا جميعا احياء على ظهر الارض نركض فيها ركض الوحوش في البريه لولا علمه لكنا جميعا بضاض من الارض موتا هلكه وهو القائل في كتابه وربك الغفور الرحيم لو يواغذهم بما كذبوا لعجل لهم العذاب لعجل لهم العذاب وفي الأخرى يقول رب العالمين ولو يواخذ الله الناس بما كسروا ما ترك على ظهرها من ذاته فليكن الحليم أولا وليكن الحليم قبل كل دراسة لأن الذي نعيش في حلمه لم يعاجلنا عقوبة مع أن العقوبة مستحقة بذنب مستحقة بمعصية متحق بقصور في شكر متحق بقصور في حمد متحق بتغيان في أرض ولا تمن حلمه الذي يسبق غضب حتى لما دعا نبيه يوما من الدهر على أصوام أصيح يقول أصيّة عصت ربها أصيّة عصت ربها اللهم عليك بإعل اللهم عليك بذكوان اللهم عليك بأصيّة انزل آيته من السماء فقل ليس لك من الامر شيء ولو كنت محمدا ولو كنت الرسول اعظم خلي بين الله وعباده فليحلموا عليه يا محمد يحلموا عليه لا يعجلوا مكوبه ولا يعاجلهم هلكه داعهم يا محمد انهم يستعتبون لا انهم يستغفرون لعلهم يتوبون ليس لك من الامر شيء ولذا يقول له في اخرى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فاياك ان تقول اللهم عليك ذال اللهم عليك بذقوان اللهم عليك بطي فلا تدع عليهم هلك لان ربنا فوق سبعاه ارقع هو الحليم هو الحليم الذي لا يعاجل عباده هلك ولا يعاجل عباده عقوبه بل يذهب حلمه الى ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي موسى الاشعري يقول ليس احد ليث احد او ما من احد اصبر على اذى يسمه من الله على اذى يسمه من الله يتخذون دونه الند والنظير حتى عبدوا دونه حجرا حتى عبدوا دونه حجرا حتى عبدوا دونه انسانا حتى عبدوا دونه كل شيء فربهم خالق من فوق السبعات في القعايا يسمع ويرى اخذ الدهر وجعل له الولد في سبه ما بعدها سبه وفي شبن ليس مثله شطن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله شتم ابن ادم وتصبر على الشتم شتم ابن ادم وتحلم على الشتم شتم ابن ادم وما ينبغي له ماذا يفعل ابن ادم يشتم خالقه يشتم خالقه يشتم ناهي يقول لي الولد وما في ذلك من الشتم لو تعلمون إطرأ لا يتقول وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه لأن الولد لا يكون إلا من زوجة أو من صاحبه ولكن مريم لا تعز في الأقانيم زوجة فليست إلا صاحبه أرأيت الإله يشتم الإله يزن أيدني عقيدة لتكون الأقانيم السماتة يا للشطن ويا للشل ويصنع ربنا كتمه كل ساعه الاب الابن الروح القدس واجعلنا له شريكا من خلقه من خلقه سبحانه وتعالى والكمد جاءت ثم ثم الجمادات لا تضيق ذلك حكما حلما فكان السماوات يتبطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا للرحمن ولدا أندعوا للرحمن ولدا قل هو الله أحد الله استمد الله استمد لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وربنا يسمع وربنا يفطر فما يقال الاله الحليم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من احد اصبر على اذى يسمعه من الله من الله اخذ له ندى فجار له ولدا ثم ماذا يذهب بحلمه تبحانه فيرزق سَأَلُوا ذَكَوْ وَيَعَافِي وَيُعَطِي حَتَّى لَمَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْهُمْ لَا تُطْعِمْهُمْ إِنَّكَ حَدُوكَ إِلَٰهًا إِنَّهُمْ شَدَمُوا رَبَّكَ وَأَرْضَ أَهْلَ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سَيَقُولُ اللَّهُ الْحَلِيمُ لِإِبْرَاهِيمَ وَمَنْ كَفَرَ يَا إِبْرَاهِيمُ ومن تفر لا يحرم رزق يا إبراهيم ومن كبر يصعم من كل التمرات يا إبراهيم يا أنا المشرك كل هذا الرزق حلمه كل هذا الرزق حلمه وهو الذي كما أخبر رب العالمين يشتمه سبحانه سبحانه ما أحلمه من إله ما أعظمه من رب هو الحليم حقا هو الحليم صدق ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولذين يلجدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كله عند ربنا سبحانه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 حتى أتاه الله اليقين ورد الله ما عن طاهرتي الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد الحليم سبحانه الحليم الذي جاء اسمه في كتاب ربنا العليم يقترن بالغني اسما الشكور اسما بل الغفور اسما بل وجاءت الروايات الثابته في الاصحاء العظيم الحليم فعلمه سبحانه وتعالى بلغ في الغايه العظم نهايه فيحلم فيحلم سبحانه الحلم الذي ليس بعده حلم حتى يقتل الرجل 100 نفس وربنا يحلم عليه في الواحده والثرى والاخر وهو الذي اخبر عن نفس في والاخبر عن النفس الواحده في كتابه فقال من احياها فكان ما احيا النفس جميعا من قتلها قتل الناس جميعا يحلم عليه في قتل مئه الواحده والثرى والاخرى ولا يغلق دونه باب رحمته ولا باب عفوه ولا باب مغفرته ولا باب توبته بل حتى لما آيته رجل من الله حلم وقال قتلت تسعة من تسعين لسا فما ترجو بعد فليس بعد هذا الحلم من حلم إنها مئة إلا واحدة وماذا بعد المئة فقتله لتكمل المئة وربه لا يغلق دونه الباب ويرسل في قلبه بجارة الحلم ويضع في قلبه أمارة أفوي سيد ابي ينشد التوبه بعد المئه قولوا لمن الذي جعل في قلبه اراده التوبه اليس الله الذي يملك القلوب وهي بين اصبعين من اصابعي وهو الذي يقلبها ويصرفها رايت كيف قلبها علما وكيف قلبها عفوا على التوبه على التوبه على الاستغفار على التوبة على, الاستغفار؟ على التوبه على الاستغفار على العظوي والرجو يعني شذ ربه ويعلم ان ربه حليم لا يعاجل لا يعاجل لان هو الحليم الله ذين طبعاله ثم هو البني الحليم الذي يذهب في علمه خلا عجيب فلا يمنع رزقه غنيا عن عباده بالحلم هم يشمون وهم استوا وهم يطول واو مشريكوني واو يشحدوني الا ذا قارون مثلا يقول انما اتيته على علم عندي اليس الها يقال اخر كثره الذي يقول وما اظن الساعه قائمه ولا بدت الى ربنا لنجد منها خيرا منها منقلبا فاذا بحلم ربنا سبحانه هو حلم الغني الذي نار رايت ما رايت العباد يشتمون يشهقون يشحدون يغصون ومازال رب العالمين يعاتيهم يرزقهم يعطيهم فهو الغني الحليم سبحانه هو الغفور الحليم فانما غفا وما بصر الا بحرنه لانه لو عاجلهم عقوبه لما كانت مغفره ولما كانت توبه وإنما ما عجلهم وسبق حلمه سبحانه فلذا كانت مغفرة وما كانت مغفرة إلا ثمرة سمرت من ثمرة حلمه فهذا هو الحلم سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الغني الحليم ولما جئت رجل بين يديه قال فيك خصلتين يحب أم الله الله يحبك أيها الرجل لماذا فأنت الرجل الموصوف أناتا وحلما قفلتان أيها الرجل يحبهما الله الحلم والأنا فيقول لا رسول الله شبلت عليهما أم تخلقت بهما وعندما يقول تخلقت بهما ففي ذلك معنى حسن هذا هو الأداب من بعد العلم هذه التربية من بعد الفهم ان ترى يقول تخلقته بلا فيمكن ان يقول كل واحد منا حليبا فيمكن ان يكتسب الرجل منا من الحلم ما يكتسب حتى يصبح حلمه عظيما كحلم ابراهيم عليه السلام تلقى بالنار في, في محمده علاه صغيرا ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم نام القوه في الجحيم والله جحيما ايها الناس للطفل ابراهيم الفتى والمنشئ الاله الفكري المشرك او الاله المشرك المفكر يلقي ابراهيم في النار حتى الحجرات من الرجال كانت تنفخ في النار على ابراهيم وجبريل ياتيه لك حاجه وابراهيم يعلم من جبريل وابراهيم يعلم ان ابراهيم ان جبريل سفاره ربانيه فقال له لا عليك منك يا جبريل فليس أريد أما من الله فأمر موقول إليه يفعل بهم ما يفعل إن يحلم عليهم فهو الحليب إن يعفوا فهو عفو إن ينتقم فبحق فقال له حسبنا الله ونعم الوكيل حتى لما وقف يرفع وكفة طراع إلى ربه يقول إبراهيم عليه السلام يقول إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من السمراء بمن آمل منهم بالله واليوم الآخر رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي لهن أضللنا كثيرا من الناس فمن أضلاني فإنك غفور رحيم ما لا يقول إبراهيم ماذا يقول ابراهيم في قوم العصر وكل الاسيان حتى كان الاسيان كابيه لا يهمك وهجمني بليه حتى كان الاسيان في اصل غرابتها جميعها يقول امرااته ليس على الارض مؤمن غيري وغيرك انا وانت وفقط ايتها المراه كل وجود كل وجود في الاسيان ولا سيان ذهرا إلى انتقام وإلى عدوان يقول الله فيه ابن لهم بنيانا فالقه في الجحيم ما ان حجه ابراهيم قد وقعت وتبدت يقول لهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون سيقول رب العالمين فرجوا ولا انفتهم فرجوا ولا انفتهم فعندما اذ ان قالوا انكم انتم الظالمون ابراهيم ومع ذلك الشرك ينتقم وابراهيم يقول في هذا الشرك ومن عصاني فانك غفور رحيم ان ابراهيم الاواه لاواه حليم منيب ولد اسماعيل من وراقه يقول له الابن يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك انظر ماذا ترى فسمع الى الحليم اسماعيل وهو يسمع باذنيه خبر النعيه وخبر موته وبيد الاض والمديه في يده والاب لا يخيره والاب لا يخيره فيقول الحليم يا ابتي تعلم ما تقمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلا يضيع حليم ولذا قال الله ارفع يدك يا ابراهيم ان صدقت الرؤيا فذيناه بذبح عظيم وهذا النبي من أنبياء ابن إسرائيل والدماء تسيل على وجنتين يمتحها عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ولو دعا دعوة لذهب قومه إلى الجحيم ولم يعود هناك قوم ولكن العلم يسبق الهضب وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب نام لا تخضر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الوصيه في الجامعه لا تغضب والله يقول في وصف اقياءه وعباره حلمه والقادمين الغيره والعفان عن الناس والله يحب المحسنين فذهب في الحلم الى ابعده كظم ابتداءا عظم انتهاءا وبين الكظم والعف احسان لا ينقطع فلذا قال الله اولئك خاصتي اولئك خاصتي الذين اعددت لهم مغفره وتايا الى مغفره اولئك خاصتي الذين لهم جزاء اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنه وجنه هكذا اخبر رب العالمين سبحانه ارايت الحليم يفوز الدنيا والاخره يفوز بالشر وابواب الرحمن وتكون الصفة الثانية في أولئك العباد هي الحلم بعض التواضع يمشون مضواضعين السكنين أما حلم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام قالوا سلام إذا خاطبهم الجاهلون وفي يوم من مر رجل أو مر عمر بن عبد العزيز فإذا برجل قد أرسل قدميه فدعتها عمر فقال الرجل عمر أأنت أعمى انت تعلمون والرجل تبصر وانتم تعلمون من, من عمر من عمر ياسا وملكا فهو الذي ولد في الملك فعمه عبد الملك ابن مروان ملك العرب وابوه عبد العزيز ابن مروان لم يكن بعيدا عن الملك وهو من بعدما زوج ابنه الملك وحفيد الخلائق من الملوك واخر وابن عم الخلائق من الملوك وما ذلك لا يذهب ابو عمر بن عبد العلي انتقاما بالملك وليس وليته والرجل يقول له انت اعمى فيقول عمر لا وعند اذن يعجب رفيق عمر يقول لك الرجل انت اعمى فتلك ضربه تعد في العراق وشمنا انه يجر عليك يجر على الملك يجر على النسب يجر على الشر يجر عليك وانت عمر فقال ليس الامر كذلك إنما سأل من الرجل وأجبته إنما سأل من الرجل وأجبته والكاظم يلغيظ والعافين عن الناس وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما فهو حلم سبحانه يحب الحلم ذلك الحلم الذي كان كماله بشريا في جيسى عليه السلام وهو الذي يقول في نجواه وفي ضراعاته إيسى الذي أرى على القوم صلبا وعدوا له خشبه الصليب ليستقبل الاجل المر حتى اضاعه باعوه باعوه كيهوز الاسخريوطي وجمعان بوكس ولم يبق ما له الا نفر قليل يعدون عتا والمسيح يذهب فيرفع وكفة الى قدره المحتوم فيلقى وقدرا الى ربه يقول انتم عذبهم فانهم عبادتكم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العديد الحكيم أرأيت إلى كلمات حليم لا تذهبوا انتقاما ما قال إن تعذبهم فإنهم يستحقون فإنهم مستوشبون لأنهم ماذا فعلوا بنبيهم وأن تفلح أمة فعلت بنبيها ما فعلت ولكنه يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك ولو جتموك في يطقال الولاد ان تؤذبهم فإنهم عبادك ووجروا عليك الساعة فاجعلوك أقنوما من سلاسة شركة ان تؤذبهم فإنهم عبادك ويقى في الحلم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خبر الحلم الذي لا يفوت لما يأتيه الأعرابي ويأخذه من مجامع ملابته والصوف يترك أثره في رقبة الرجل أليس الصلاة والسلام وهي من رقبة الرسول الرقيق والرسول الرقيق صلى الله عليه وسلم يجذب قدة العرابي وما أدراك ما شفاء العرابي وما ادراك ما شده العرابي وما ادراك ما للعرابي اليت الله قد قال اشد كفرا ونفاقا واكثر الا يعلمو حدود انزل الله والرسول يقول من بدا كفا ولا اراد ياخذ من مجامع ملابسه فيقول يا محمد مر لي من مال الله ليس مالك هو ولا مال ابي واباع من حولي يجمعون جرعه رجل انا نبي ورسول تسمعون من رجل يذهب تهمه في كلماته كانه يتهمه اخذ المال يا محمد دوننا فرده علينا فليس هو من مالك ولا من مال ابيك والرسول يسمع صلى الله عليه وسلم ويحلم عليه صلى الله عليه وسلم ويامر له بكل القضاء وينظر له بكل الفاء فلا يفوت دونه مال ولا نفقه والأثر يبقى في رقبته ليكون دليلا الحل أي والله دليلا الحل ولما يخل الطائف ساعة من الزمان وما ادراك للطائف وعائشه تقول له رضي الله عنها من مر عليك رسول الله من ايام الدعوه من العذابات من الآلام حدثنا يا رسول الله حديث الحلو حدثنا ليخضع الوجود ليصاد الوجود اما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الى ربه داو مجاهم ما طرح ساعة دعا الى ربه وفي دعوته بذل دم وبذل عرضه وبذل بدنه بلما يخبر يقول عرضت نفسي على وجدي يا لي ابن عبدك يال دخلت الطائف يا عيش اقول لهم امنوا اقول لهم امنوا اقول لهم امنوا, أقول لهم آمنوا دخل الطائر يا عائشه فليست شربتنا واحده الطائر التي كانت تقدم الجفان الكبيرا كبيرا كبيره لاستباعك تاكل يدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشرب شربه ماء والله طول صلى الله عليه وسلم يطرق ابوابها والطائر من كرم الضيافه الا انت يا محمد صلى الله عليه وسلم الا انت ايها الرسول فيقول له الاول اما وجد الله الا ان ويقول له الثاني انا امرك يا ابو الكفه اذا كلمه الله قد ضاعتك والثالث يطرده عن الطائف ترضا فيخرج الرسول ودموعه على وجنتيه ودمه وارقه كل قد اختلط الدمع الدم العرق ويأتيهم ملك الجبال ونحو جبريل أمرك يا ابو حمد أمرك يا محمد إنها مستحقة أخبا مستحقة هلكة قل بيهم قولا لا تكون ضائف بعد اليوم وتذهب عبره عبره في التاريخ لأمة فعلت في نريانا فعلت والله عندما يرسل إليه ملك الجبال فإنما يرسله عدها إنما يرسله حقا لأن ربنا عدل نعم ربنا حق فذلك الحق يا محمد وهذا العدل بين يديك فيجزم الرسول حلما يقول لعله يخرج من بين اصلاتهم من يعبد الله من يعبد الله ان الله يحب العبد الغني الارحليم وربكم الحليم ولكن اتقي الشر الحليم اذا غضب فلا يغرك انك ولا يغرنك حلمه وهو القائل في كتابه يا ايها الانسان ماذا ورك بربك الكريم ماذا ورك بربك الكريم فان طمع كثيرا فاياك وانت نام في الطمع فان الحليم اذا غضب قال في كتابه الكريم وكذلك اغضبك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اقره اديم شديد فانه الحليم القدير سبحانه وتعالى ربنا وفقنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غله للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم امين امين امين اللهم هذا التعاء منك الاجابه هذا الجهد عليك التكلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كله عند الله تعالى وصلى اللهم على النبي المشتكى والرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم الله بالخير اشهد ان لا اله الا الله